إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, فتبينوا أن تصيروا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم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 وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا على الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي فَاقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أمر الله فان فا اد فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون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 الله تواب رحيم يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْسَى وَجَعَلْنَاكُمْ, وجعلناكم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنا أَكْرَمَكُمْ عِدَ اللهَّهِ أَتْقكُمْ إِا أَكْرَمَكُمْ عِدَ اللهَّهِ أَتْقاكُمْ إَِّ اللهَّهَا عَليمٌ خَبِي قالَالَةِ الععَعْرَاب آممََّ قُلَّمْ تُؤمِنُوا وَلَِ قُل أَسْلَمنَا وَلََّا يَدُخُلِ الْإِمَان فِي قُلوبِكُم وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ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 والله بكل شيء عليم يمننون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان